سكب الدم والناس بعيدي خرج المي من جراح حبيبي سكب الدم والناس بعيدي خرج المي من جراح حبيبي وتحجب الشمس والناس اتعج عفراء الهلاء طبيعة دمعين الشمس والناس على أتدرك فتوجع من الألب عم تبكي حبيبك وتلميذ الحبيب عينه عصني بقلبه وجع كبير دلت العبريكي حبيبه وي وحدنا الحبيب عينه الصاريل قلبي وجع كبير عافى صرخ الرب بأوّي عجيبي، أسلم الروح بلحظة رهيبي. صرخ الرب بأوّي عجيبي، أسلم الروح بلحظة رهيبي. وش حجاب الهيكل والهرب بزلزلت وانشققت مصفور وغفورت فالدخير فرح قلبي الكل لما نقاموا فاتح القبور القبول الحياة تقولوا المريمات تبكي علمات شاف الخطاط وايب الحياة الفرّح قلبي الكل de abu hal